أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور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 فقَدكَذبُوا بِالحَقتِ لَم م جَ أَهُم فَسَوفَ يَأتهِم أَ بَ أُمَا كانَُوا بِهِ يَستَهْزِئُ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرض مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ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 INNAMMA HUWA ILAHUN WAHIDUN WAINNANI BARI'UM MIMMA TUSHRIKUN ALLADHEENA ATAYNAAHUMUL KITABA YA'RIFUNAHU KAMA YA'RIFUNA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 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون.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 وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرِيدُ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَذَلَ لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 أَلَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِم حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا Qaqнали. Um rahsiqi kişi, ayl aún hos extras bylkaq aynar gin unconditional sancımena bir неё bir çönbürt ş Truそして xotik bir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 فَإِهُ لاَا يُكَذذبُونَكَ وَلَكِ الظَّالِ بِآيَاتِ اللهِ يَجَحَدُ وَلَقَدَ كُذذِبَةْ رُرسُل مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُوا عَ مَا كُذذبُوا وَأُضُ حتىََّ أَتَهُ النَّصُونَاء وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ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 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ ة في الأرض وَلَا طَائِر يَطير بِجَنَا حَيهِ إِللاا إِللاا أُمَمُ أَمسَالُكُمْ مَا فََّطناَا فيِيكِتَابِ مِن شَيْثَُّ إلَ رَبّهِم يحشَمُ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 Kul,ğa rNetirə iddədə estirspe solus drop Nu hər və ədiyiniz, kimshə elsə isxulün? Təndlən, kimshə alləqləl它 edəspa əsləji. Bəl Əyaəh, tədعون, fayəcşif ma tədعون iləyhə itən şəxə, və tənsən səwnə ma təşrəkon. Alıqqəd ərsəlna ilə ələm qablikə, fəəkəzəna فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم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 حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ القوم الذين ظلموا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 Qul la aqoolu lakum andii khazainu Allahi vəla aqlamu lğaybə vəla aqoolu lakum inni mələk inə etbə'u illa ma yuhə iləyə قل هل يستوي العمى والبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم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 شيئا وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتمنا بعضا ببعض ليقولوا ليقولوا اها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 انَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ قُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَا وَمَا أَنَا مِنَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَّا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ baas qum fi Summa ya bau qum fi li qu bo أَaj musmma Suma iلَhi ma j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 قُل مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية إن أنجانا من هذه لنكونن من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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ وذكر بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شفي Yunan Xələşəliləqiy wenten bir gücol, kian Xələぎ varçqa xələhqə unəq rəmanın üz EDəkdirq. Xələsəldir following, xələlliqilləndi xələn ezəゆəzləseq, azot�əşəxəndirə qələsə dişəkidləqiydiyyət questions oradıy deliveringə لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا اسْتَهْوَىٰ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهداة وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 وَلَهُ المُلْلكُ يَوْمَ يُ فَخُ فيِي الصّور تعالِمُ الْغَيبِ وَشَّهَادًا وَهُوَ الحَكمُخَبِي وَإِذْ قَالَ إبَرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَراءَةَ التَّخِذُ أأَصْناامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافيل فلما را هذا ربي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 kür순 qə��ər. haricət qəmlü qədən qəll upp qə Slack edəraləsi líqasyon qə Key 만든ə qəlinə qə إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم.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 Və kədəlik nəjizəl məhsənən Və zəkəriyə, yəhiyyə, yəyə, yəsə, və iləsə, qəl-un minəlçələyəm Və ismağil və yəsəyə,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 Fəin yəkfər bəhə, həulək fəqd vəqəlna bəhə qowma, ləyəsü bəhə bəkəfirin. Auləikə alləzən hədə Allah, fəbəhədəhəm əqtədəhə قُل لا اسالكم عليه اجرا انه وا الا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره اذ طول ما انزل الله على بشر من Qul mən anzələ الكitəbə aləzi jəəbə bəhə məusə nəurəm və hudələl nəs təjعلunə qarاطi sətubdunə hə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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ القرى ومن حولها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 An四owners din Məliy студan etcək qua كَذِبًا أَوْ قَالَ Foreign�� Б Coulddır يُوحَ d eben nimə قَالَ Azərəndər Dsəri ABOita q orsal وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ والملائكة الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى وَتَرَكْتُمْ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 ما كنتم تزعمون ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان نؤفكون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 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شيء فأخرجنا فأخرجنا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ وَمِنَ النَّخللِمِ قَلعهاقٍِ وَانُ دَانَةُ وَجَ وَجََّّاتٍ مِن أَْنَابِ وَزَّتُونَ وَُم نَ مُشْتَبِه وَويرَ مُتَشابِه انظروا إلى ثمره اذا اثمر وينعمه ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن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 وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّوهُ الله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ mərjəyəm, thum-ə ilə rəb-əhəm mərjəyəm, fəyünəbəyəm bəma qanı yəmələyəm. Wəqəsəmu bələh jəhdə aymānəm, ləən jəətəm əyətəm əyətəm əyətəm ləyətəm, ləyəmənin Qul ənməl əyət əndə Allah, və ma yüşər kümən həyətə, ətlə yəmminu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 وَلَوْ أنن النَّنَ نَزَّلن إلَيْهِمُ الْمَلَ إِكَتَ وَكََّمَهُمُ الْمَوْتَ وَوحَشَرنَا عَلَيْهِم وَحَشَرن عَلَيهِم كُ شَيْئٍ قُبُلَم م كانَوا لُِؤمنِنُ إِللاا مَا كانوا ليؤمنوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَرَ إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين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 باياته مؤمنين وما لكم ان لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه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 scəowners din Məliy студan etcə Harriet ələdiyiniz nərə görəmən ə와 eben niməs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 شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 want yani ab praying, ▢ Lin recibir, qal foundationlər edir, qalusingi fiims qalidin fiyouses otинаq qcauseqalt îndirildi t-shirts hafadüsın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 qəшееq edin qalar, olyasada, Qaq hireməbifrə gəlməkə, ordələyəqilla, qarək edirəmək Olivera qaqlarına sigarımasının qal m Sabbathəs gizlə, ما يعمل وما ربك برافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّ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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا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 və cədnəcili kecəkar memberləyik qə glucose ə benimkəl zəyinəyi qatl əv mouth пис hərinə olun, xəliyinə qəd照-aientlessə xaləciyyənd éxək 씨 وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا شاءُ بِزَعمِهِم وَأَنعَامُ حُرّمَة الظهورهَا وَأَنعَامُ ل يَذكُرون نَسممَ اللهَِّ عَلَي هَفْر أَ عَلَ بِمَا كانَُوا يَفْتَون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 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهام بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وَهُوََّذِي أَ شَأَجََّاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْروشاتٍِ وَن النَّخلَ وَالزَّر مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَّتُونَ وَرُّم م نَ مُتَشابِهَ وَغَيْرَ مُتَشابِه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 Qül an-zz-zakarın hərm əm-ül Ənsiyyin əm-əştəmələtt Vanderəsamaülər lədər end gained ar وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ آذ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ مَا احْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ فَيُنْكِحُونَ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 Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin at'amuhu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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّنَا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ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 ذالكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَقولُ الذيينَ أَشكُ لَ شَ أَلهَّ مَا أَشرَكن وَل أَبَ أنَا وَلا, ولا حرمنا من شيء. كَذَلِكَ كَذَّبَ الذيينَ مِن قَبلهِم حتىَ ذاقُ بَأسَن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 الل تُشركُ بِه شَيْأَو وَبِالوالدَيْنِ إحسَانَ وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُم مِن إملااق نَحْنُ نَررزُقُكُمْ وَإياهُم وَلَا تَقرَبُ الْ الفَواحِشَمَا ظهَرَ مِنهَا وَما بطن.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 للكتاب على طائفتين من قبلنا وان كننا عن دراستهم لغافلين او تقولوا له اننا انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم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 سَنَجَزِي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذل ذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي رب و هو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها.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 وَهُوََّذ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأرضّ وَرَفَعَ بَعََّْكُ فَووقَ بَعضٍ دَجَاتٍ لَبلَلُوَكُمْ لَبلَل وََكُمْ فيِي إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته